بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود مشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 129. بل الوفور الودود 120. ذو العرش المجيد فعال لما يريد 122. حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيق بل هو قرآن مجيد في محفو